Book 2 64 64 und genung 1 al-nafi 1 al-nafi 1 ek verstaan nie die woord nie لا أفهم الكلمه لا افهم الكلمه اك فرستاني دي سين لا أفهم الجمله لا افهم الجمله اك فرستاني دي بتيكينيس لا أفهم المعنى لا افهم المعنى المعلم المعلم verstaan هل انت تفهم المعلم هل انت تفهم المعلم يا نعم افهمه جيدا نعم افهمه جيدا المعلمة. المعلمة verstaan هل انت تفهم المعلمة؟ هل انت تفهم المعلمة؟ ja ik نعم أفهمها جيدا. نعم افهمها جيدا. دي الناس فرستان اي دي مينسة؟ هل انت تفهم الناس؟ هل انت تفهم الناس؟ نيا، اك فرستان ني سو خوتني لا، لا افهمهم بشكل جيد لا، لا افهمهم بشكل جيد دي فرندن الصديقه الصاحبه الصديقه هي اي فريندين هل لديك صديقه هل لديك صديقه يا اكيد نعم لدي صديقه نعم هتي هل لديك ابن هل لديك ابن نيه اك هيت ليس لدي ابن لا ليس لدي ابن